الحمد لله الحمد لله الذي يسبح الملكوت له وهو للحمد أهل وتعالى ربنا الله الذي عز على كل شيء وجل أهل لأجله الحجيج وطووا إلى مكة طول السبل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الرسل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إلزموا مراد الله وعليكم بتقواه فإن تقوى الله خير وصية توصى وأكرم زادني والدخر وأفضل عمل يقدّم ويذخر بالتقوى تستجلب النعم وتدفع النقم وتصلح الأعمال والنفوس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 وليالٍ زهر تفيئتمها وقفتم بعرفات الله وتعرضتم لغفرته ورحمته وبتم ليلة المزدلفة ذاكرين الله عند المشعر الحرام في ليل عيد أبرك الأعياد ثم أصبحتم على أعظم أيام الدنيا يوم النحر يوم الحج الأكبر عيد المسلمين الأعظم للحجاج وفي سائر الفجاج وقفتم بعرفة ودعوتم وإلى الله زدلفتم وابتهلتم ثم رميتم وحلقتم أناختم ركابكم عند بيت الله العتيق إن أول بيت أناختم ركابكم عند بيت الله العتيق إن أول بيت وضعي الناس الذي ببكته مباركة وهدي للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فعلى هذه الربات غسل الخطايا وتأمّل من الله الرحمات والعطايا تمحذنوب السئات وتقبل الأعمال الصالحة وترفع الدرجات فقدروا للبيت حرمته وتلمس من الزمان والمكان بركةه، فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يفسق، فلم يرفض، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عباد الله، واليوم. هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، أيام مِنَا، سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القر وذلك لقرار الحجاج واستقرارهم بمِنَا للرمي والمبيت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر رواه أحمد وأبو داود وأعمال هذا اليوم وما بعده للحج هي أن يرمي الجمار الثلاث وأن يبيت بميناء وأن يقصر الصلوات الرباعية بلا جمع بل يصلي كل صلاة في وقتها وأن يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله الحمد هذه الأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات كبر الله عند رمي الجمار وكبر الله عند ذبح النسك وكبر الله أدبار الصلوات كبر الله في كل وقت وأن كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبة بميناء فيكبروا ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبرا كبروا وجروا بالتكبير حتى تكبر الأرض ويعلوا التكبر للسماوات كبروا حتى تعلين الأمة أن الخضوع والخنوع لا يكون إلا لله وأن الذل والانكسار لا يكون إلا لله وأن الله أكبر منه الاستمداد والعون وعليه التوكل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا علكم أعيادُنا أعيادنا تهليل وتكبير وشكر وذكر وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليم من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام, من أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم إنه نعيم الأبدان بالأكل والشرب ونعيم القلوب والأرواح بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حجاج بيت الله الحرام هنيئا لكم أتممتم بفضل الله خامس أركان الدين وقبلكم قد أتم الله في هذه الربوع الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ففي هذه الربوع اتم الله عليك نعمتين نعمه تمام الدين ونعمه تمام تدينك فعرف لله فضله واقدر لهذه النعمه قدرها هنيئا لكم تمام النسك وبشرى لكم وعد القبول والله لا يخلف الميعاد معاشر الحجيج في هذه الأيام تقفون على أرض الوحي ومتنزل الرسالة رأيتم الكعبة وعانقتم الحجر وصليتم عند المقام سعيتم كما سعت هاجر وضحيتم كما ضحى إبراهيم واستسلمتم كإسلام إسماعيل وطفتم كما طاف محمد عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام ورأيتم مهد الصحابة الكرام. وسرتم رغبة وإخلاصا لعل لقد من تأتي لعل لقد من تأتي مكان قدم وطواف يأتي مكان طواف وسعي يأتي مكان سعي ذكريات تتجدد عبر الزمان والمكان وتحيا الأمة جيلا بعد جيل فتتعمق إيمانا وتتألق يقينا وتزداد خيرا إنها مشاعر لا توصف وأحاسيس لا تكتب وإنما يجدها من حضرها ولبان دائها أيام وأماكن وأعمال تهب على قلبك المكدود فتضخ فيه الروح وتمبت فيه الطقاء وتزيد فيه الإيمان ما عظم هذا الدين وما أجمل هذا الإسلام عقيدة صافية وإيمان راسخ وسلوك جميل عدل ومساواة ورحمة وعمل فإن رمتم عزّا كما كان أوائلكم ونصرا وتمكينا كما تمكين لسلفكم فالزموا غرزهم وترسمو سنتهم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر الأمة، لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها وصدق رحمه الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن المسلمين إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل وإن لم توعدهم وإن لم توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم طاعة الشيطان. وإذا لم يأتلفوا على كلمة التوحيد فسيضلون في أمر مريج فاتحدوا أيها المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاتقون إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابكم القرآن الكريم ودينكم الإسلام وقبلكم واحدة فلما تفرقوا والتنازع وبين أيديكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله حجاج بيت الله الحرام يقول ربكم سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فالزموا ذكر الله وشكره ودعائه حجاج بيت الله يقول الحق سبحانه واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى وتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فمن أراد التأجل فإنه يخرج من منا بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ومن تأخر فيبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر ثم يرمي الجمرات في اليوم في اليوم الثالث عشر وإذا أراد الحج أن يرجع إلى بلده فيجب عليه أن يطوف بهذا البيت طواف الوداع ولا يلزمه سعي له ولا حلق إلا المرأة الحائبة والنفساء فلا يلزمها طواف وداع فلا يلزمها طواف وداع وكذا أهل مكة لا وداع عليهم تقبل الله منا ومنكم حجاج بيت الله الحرام أيها المسلمون في الأفاق إحمد الله الذي هداكم وضحو تقبل الله ضحاياكم وسمُّوا الله على ما رزقَكم، وكبِّرُوه، واشكُروه على ما أولَاكم كُلُوا وتصدَّقُوا، وأهدُوا وادَّخِرُوا، واجتنِبُوا ما نُهِيتُم عنه وأيامُ الذبحِ أربعة، يومُ العيد، وأيامُ التشريق الثلاثةِ بعدَه وتذكَّروا قولَ الله عز وجل لن ينالَ الله لحومُها ولا دماؤُها، ولكن ينالُه التقوى منكم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 الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المملكة العربية السعودية برجالاتها رجالاتها وأجهزتها ومؤسساتها تبذل جهوداً هائلة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين منذ عشرات السنين والدولة تدير موسم الحج. بكل كفاءة واقتدار ورعاية تدعو للفخار ولن يضير ذلك أو ينقصه حادث عرضي نجم عن تزاحم أو تدافع بعض الحجاج أو مخالفة لتوجيهات أو تعليمات فإذا كان قدر الله أن يختار بعض عباده شهداء في أحسن حال لهم وأشرف مكان ويبتلي آخرين بإصابة يؤجرون عليها. فإن من غير المقبول أبدا أن تصادر كل الجهود والإنجازات وأن يكون ذلك مدعاتا للتشفي والمزايدات ومن اللئم والدناءة التطيبل على مصاب مسلم واستغلال مصابه لتحقيق مآرب دنيوية أو مكاسب سياسية والمملكة بحمد الله قادرة على إدارة شؤون الحج بلا مزايدات. ولها السيادة بلا منازع على ما شرفها الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وقد نصد استورها ونظامها الأساسي للحكم على ذلك، والعمارة التي تمت وتتم للحرمين الشريفين ورعايتهما ورعاية قاصديهما شاهرة للعيان، وقد أحيط الله بيته وضيوفه بالأمن والطمأنينة في أيام يضطرب فيها العالم. وتشتعل نار الفتن والحروب والحمد لله الذي سخر لي الحرام حماطا صادقين حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم العباده والبلاد او لم يروا اننا جعلنا حرم امنا ويتخطف الناس من حولهم واننا اذن احمد الله على نعمه في تيسير حج مئات الالوف من الحجاج وحفظهم فإننا حزينون على الحادث الذي قدره الله على بعض الحجاج يوم أمس، ولا قوّة ربهم في حادث التدافع المؤسف في ميناء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بلا سخط أو اعتراض على مقادره، وينبغي في الوقت الذي تبحث فيه أسباب وقوع الحادث لتلافي أمثاله مستقبلاً ومحاسبة المقصّر حاضراً، ألا تهدر جهود عشرات الآلاف؟ من المنظمين وخدم ضيوف الرحمن والذين رافقوا الحجيج في كل خطواتهم تنظيما ومتابعه يؤمنون السبل وينظمون الحشود ويعتنون بالمرضى ويهدون التائه ويرشدون الحجيج ويطعمون الجائع ويسقون العطاش ويعينون العاجز فلاولئك البادلون جه فلاولئك البادلين وجهدهم في خدمه الحجيج الشكر والعرفان والدعاء والابتهال لله عز وجل وما يخفى من جهدهم أكثر مما يظهر للناس فأجرهم الله وbaughف مثوبتهم وإن من فجور الخصومة أن يستغلئ ناس الحدث في التشكيك في الجهود أو الانتقاص من البذل وقد شهد العالم وقد عال وقد شهد العالم من عظيم البذل وفائق العطاء والذي يقدم لضيوف الله وقاصدي حرميه ملذ ساكن بلاد الحرمين أفرادا ومؤسسات ولأنه إذا عُدم الحياء جر أفاقده على ما شاء فإن من السخرية المريرة أن يصطنع النواح على شهدائنا من له تاريخ إجرامي في الإلحاد في الحرم بقتل وتفجير فيه وإدخال أسلحة وترويع للحجاج وتهديد للحجيج ومحاولات لصد الناس عنه ومن عجائب متصنع البكاء على أرواح المسلمين ومظهر الحرص على دمائهم أنهم هؤلاء الذين يبعثون عشرات الميليشيات في العراق وفي اليمن وسوريا لقتل مئات الألوف من المسلمين وتهجير الملايين ولتخزين المستودعات الضخمة للأسلحة في كثير من بلاد المسلمين. وهم الذين يغرسون الكراهية في نفوس المخدوعين بهم وتلقينهم شعارات تتوعد بالذبح ثلاثة أرباع المسلمين كف الله المسلمين شرهم وهدى المضلّل والمغرر به منهم فلئلاءك الراقصين على الجراح وهم أشد ما يكونون فرحا لوقوعها لقد لقد سقطت ورقة التقيّة وحزم المتشكّك فيكم أمره وبانَ الصُّبْحُ لِكُلِّ ذِي عينَيْن، وبانَ الصُّبْحُ لِكُلِّ ذِي عينَيْن، وميَّزَ الله في نفوسِ كثيرين الحقَّ من الباطِل، والعدُوَ من الصَّديق، وإنَّها لصرخاتُ اليائس، وهمهمةُ المفضوح، فما زادَتكمُ الأيامُ إلا فضحًا، ولا الحوادِثُ إلا قرحًا، وأبشِرُوا بما يسُرُّ المسلمين ويسوءُكم، ويكشِفُ الغُمَّةَ عن العرب والمسلمين ويكبِتُكم، وإنَّنا في القِبلة الثانية لنتجه بقلوبنا للقبيلة الأولى المسجد الأقصى وبلاد فلسطين وقد ضرب أهلها أروع الأمثلة في الرباط وفي الفداء ووالله لن يضيع الله جهدكم ورباطكم وقد طال ليلكم وأوشك أن ينجلي صبرتم على القروح وقد مستكم جروح فما فمزدتم إلا فداء وصبرا وليس بعد الصبر إلا الضفر. لقد ازداد أعداؤكم وأعداء الله الصهاينة ظلما وبغيا، والله يسمع ويرى، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن يبل وبعضكم ببعض، فصحائفكم تفيض بما يقدمكم عند الله، وصحائفهم تزيد بما يصحطهم عند الله، ولكل الصحفتين هم بالغهما بالغته، ومال أمركم خير لكم في الدنيا أو الآخرة. أو كليهما وعاقبة أمرهم خسرا في الدنيا والآخرة أو كليهما فأبشروا وأملوا واصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حجاج بيت الله الحرام. اعلموا أن الدولة برجالاتها، رجالاتها وأجهزتها ومؤسساتها تبذل جهودا هائلة لخدمتكم، وتيسير حجكم والنظام وضع لمصلحتكم. والجهود كلها لأجلكم، فلتزمو التوجيهات، واتبعوا التعليمات، واستشعروا ما أنتم فيه، وكونوا على خير حال في السلوك والأخلاق، والزموا السكينة والوقار، واجتهدوا، وسددوا، وقاربوا، وأبشروا وأملوا، فإنكم تقدمون على رب كريم، جعل الله حجكم مبرورة، وسعيكم مشكورة، وذنبكم مغفورة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا وصلوا وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم جازه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالحجاج والمعتمرين اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهداه اللهم احقن دماءهم وآم روعاتهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم اللهم أنصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم إتمام مناسكهم آمنين وتقبل منا ومنهم أجمعين، اللهم اقبل من الحجاج حجهم واستجب دعائهم، اللهم اجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً وأعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم تقبل منا ومنهم وثبتنا على الحق والهدى واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، اللهم وفق وأعين رجال الأمن والعاملين لخدمة الحجاج.